بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدأ حالا هذا هو الشريط الاول العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق وتعليق محب الدين الخطيب يقرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد ابراهيم نصر تصدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم على الإنسانيات برسالة الإسلام وصلى الله وسلم على الإنسان الأعلى والمعلم الأكمل محمد بن عبد الله صفوته من خلقه وأعلى مقام الذين قاموا بتحقيق رسالته ممن تشرفوا بصحبته وأحسن الخلافة على أمته ومن واصلوا عملهم بعدهم ملتزمين سنتهم ومتحرين أهدافهم إلى يوم الدين وبعد فإن هذا العالم الإسلامي الذي نعتز بالانتساب إليه ونعيش لإسعاده والسعادة به قد افتتح أكثره في الدولة الإسلامية الأولى بعد الخلفاء الراشدين ودخل معظم شعوبه في هداية الإسلام على أيدي الخلفاء الأمويين وولاتهم وقواد جيوشهم اتناما لما بدأ به صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته الاولان أبو بكر وعمر سلام الله عليهما ورضي عنهما وأرضهما وأحسن جزاءهما عنا وعن الإسلام نفسه وجميع أهله وإن حادثة انتشار الإسلام وحادثة دخول الأمم فيه أصبحت في ذمة التاريخ والاجيال التي أتت بعد ذلك إلى يومنا هذا منهم من يفتخر بذلك ويمتلئ قلبه سرورا به ويدعو بالخير لمن كان سبب هذا الخير العظيم ومنهم من ابتاس به وامتلأ فؤاده حقدا على الذين عملوا فيه وجعل من دأبهم أن يصمهم بكل نقيصة وقد نعذر الذين لم يذوقوا حلاوة الإسلام وحالت البيئة بينهم وبين الأنس بعظمته وشريف أغراضه وسيرة الذين قاموا به إذا نظروا إلى تاريخ الإسلام نظره خاطئة واتخذوا له في أذهانهم صورة غير صورته التي كانت له في الواقع ولكني أعترف ولا فائدة من الإنكار بأن في المنسوبين إلى الإسلام من يبغض حتى الخليفة الاول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقلب جميع حسناته سيئات وان أحد الذين شاهدوا بأعينهم عدل عمر وزهده في متع الدنيا وانصافه لجميع الناس لم يستطع أن يمنع الحقد الذي في فؤاده على الإسلام من أن يدفعه إلى طعنه بالسكين دون أن يسيء إليه وفي قوم طاعن عمر بالسكين من يؤلفون المؤلفات إلى يومنا هذا في تشويه حسنات هذا المثل الأعلى للعدل والإنسانية والخير وفي عصر عثمان من ضاقت صدورهم بالطيبة ذلك الخليفة الذي خلق قلبه من رحمة الله فاخترعوا له ذنبا وما زالوا يكررونها على قلوبهم حتى صدقوها وتفننوا في إذاعتها ثم استحلوا سفك دمه الحرام في الشهر الحرام بجوار قبر أبي زوجتيه محمد عليه الصلاة والسلام وما برحت الإنسانية تشاهد المعجزات من رجالات الإسلام في نشره وإدخال الأمم فيه وتوسيع النطاق في الآفاق لكلمة الله أكبر حي على الفلاح حتى نودي بها على جبال السند وفي ربوع الهند وعلى سواحل المحيط غربا وفي أودية أوروبا وجبالها بما لا يملك أن يصفه حتى أعداء الإسلام إلا بأنه معجزة كل هذا في زمن هذه الدولة الأموية التي لو صدر عن المجوس وعبدت الأوثان عشر ما صدر عنها من الخير وجزء من مئة جزء مما أثر عن رجالها من إنصاف ومروءه وكرم وشجاعة وإيثار وفصاحة ونب لا رفع لأولئك المجوس والوثنيين ألوية الثناء والتقدير في الخافقين والتاريخ الصادق لا يريد من أحد أن يرفع لأحد لواء الثناء والتقدير لكنه يريد من كل من يتحدث عن رجاله أن يذكر لهم حسناتهم على قدرها وأن يتقي الله في ذكر سيئاتهم فلا يبالغ فيها ولا ينخدع بما افتراه المغرضون من أكاذيبها ونحن المسلمين لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من ادعى العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب فالإنسان إنسان يصدر عنه ما يصدر عن الإنسان فيكون منه الحق والخير ويكون منه الباطل والشر وقد يكون الحق والخير في إنسان بنطاق واسع فيعد من أهل الحق والخير ولا يمنع هذا من أن تكون له هفوات وقد يكون الباطل والشر في إنسان آخر بنطاق واسع فيعد من أهل الباطل والشر ولا يمنع هذا من أن تبدر منه بوادر صالحات في بعض الأوقات يجب على من يتحدث عن أهل الحق والخير إذا علم لهم هفوات ألا ينسى ما غلب عليهم من الحق والخير فلا يكفر ذلك من أجل تلك الهفوات ويجب على من يتحدث عن أهل الباطل والشر إذا علم لهم بوادر صالحات ألا يوهم الناس أنه من الصالحين من أجل تلك الشوارد الشاذة من أعمالهم الصالحات إن أحداث المئة الأولى من وصول الإسلام كانت من معجزات التاريخ وأن العمل الذي عمله أهل المئة الأولى من ماضين السعيد لم تعمل مثله في أمة من أمة الرومان ولا في أمة اليونان قبلها ولا في أمة من أمم الأرض بعدها أما أبو بكر وعمر وسائر الخلفاء الأربعة الراشدين وإخوانهم من العشرة المبشرين بالجنة وطبقتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا الذين لازموه وراقبوه وتمتعوا بجميل صحبته من أنفق منهم من قبل الفتح وقاتل والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا فإنهم جميعا كانوا شموسا طلعت في سناء الإنسانية مرة ولا تطمع الإنسانية بأن يطلع في سنائها شموس من طرازهم مرة أخرى إلا إذا عزم المسلمون على أن يرجعوا إلى فطرة الإسلام ويتادبوا بأدبه من جديد فيخلق الله منهم خلقا آخر يعيش للحق والخير ويجهد الباطل والشر حتى تعرف الإنسانية طريقها الحقيقية إلى السعادة وهذه الشموس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفاوت أقدارها وتتباين في أنواع فضائلها إلا أنها كلها كانت من الفضائل في مرتقى درجاتها وإذا بدأ المشتغلون بتاريخ الإسلام من أفاضل المسلمين في تمييز الأصيل عن الدخيل من سيرة هؤلاء الافاضل العظماء فإنهم ستأخذهم الدهشة لما اخترعه إخوان أبي لؤلؤة وتلاميذ عبد الله بن سبأ والمجوس الذين عجزوا عن مقارمة الإسلام وجها لوجه في قتال شريف فدعوا الإسلام كذبا ودخلوا قلعته مع جنوده خلستا وقاتلوهم بسلاح التقيه بعد أن حولوا مدلولها إلى النفاق فادخلوا في الإسلام ما ليس منه وألصقوا بسيرة رجاله ما لم يكن فيها ولا من سجية أهلها وبهذا تحولت أعظم رسالات الله وأكملها إلى طريقة من الخمور والعطالة والجمود. كان من حقها أن تقتل الإسلام والمسلمين قتلا لولا قوة الحيوية الخارقة التي في الإسلام وهي التي يرجى إذا رجعنا إليها وجردناها من الطوارئ عليها وخلصنا سيرة رجالها مما شيبت به وسرنا في طريقهم مخلصين أن نعود مسلمين من ذلك الطراز الأول كما كان في الواقع لا كما أراد مبغض الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن يعرضوه على الناس ونحن بتقديمنا هذه الحقائق من قلم الإمام ابن العربي أو من النصوص الأصيلة التي علقنا بها عليها إنما أردنا عكس ما يريد المتعرضون لهذه البحوث من ترديد خلافات عفى عليها الزمن والصحابة كانوا أسمى أخلاقاً وكانوا أصدق إخلاصا لله وترفعا عن خسائس الدنيا من أن يختلفوا للدنيا لكن كان في عصرهم من الأيد الخبيثة التي عملت على إيجاد الخلاف وتوسيعه كالأيد الخبيثة التي جاءت فيما بعد تصورت الوقائع بغير صورتها ولما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قدوتنا في ديننا وهم حملة الكتاب الإلهي والسمة المحمدية إلى الذين حملوا عنهم أماناتها حتى وصلت إلينا فإن من حق هذه الأمانات على أمثالنا أن ندرأ عن سيرة حفظتها الأولين كل ما ألسق بهم من إفك ظلما وعدوانا. لتكون صورتهم التي تعرض على أنظار الناس هي الصورة النقية الصادقة التي كانوا عليها فتحسن القدوة بهم وتطمئن النفوس إلى الخير الذي ساقه الله للبشر على أيديهم وقد اعتبر في التشريع الإسلامي أن الطعن فيهم طعن في الدين الذي هم رواته وتشويه سيرته تشويه للأمانة التي حملوها وتشفيك في جميع الأسس التي قام عليها كيان التشريع في هذه الملة الحنيفيه السمحه وأول نتائجه حرمان شباب الجيل وكل جيل بعده من القدوة الصالحة التي من الله بها على المسلمين ليتأسوا بها ويواصل حمل أمانات الإسلام على آثارها ولا يكون ذلك إلا إذا ألموا بحسناتهم وعرفوا كريم سجاياهم وادركوا أن الذين شوهوا تلك الحسنات وصوروا تلك السجايا بغير صورتها إنما أرادوا أن يسيئوا إلى الإسلام نفسه بالإساءة إلى أهله الأولين وقد آمننا أن تنبه من هذه الغفلة فنعرف لسلفنا أقدارهم لنسير في حاضرنا على هدي ونور من سيرتهم الصحيحة وسيرتهم النقية الطاهرة وهذا الكتاب الذي ألفه عالم من كبار آئمة المسلمين بيانا لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال وإبحاظا لما ألسق بهم وبأعوانهم من التابعين لهم بإحسان يصلح على صغره لأن يكون صيحة من صيحات الحق توقظ الشباب المسلم إلى هذه الدسيسة التي دسها عليهم أعداء الصحابة ومبغضوهم ليتخذوها نموذجا لأنثالها من الدسائس فيتفرغ الموفقون إلى الخير منهم لدراسة حقيقة التاريخ الإسلامي واكتشاف الصفات النبيلة في رجاله فيعلموا أن الله عز وجل قد كافأهم عليها بالمعجزات التي تمت على أيديهم وايدي أعوانهم في إحداث أعظم انقلاب عرفه تاريخ الإنسانية ولو كان الصحابة والتابعون بالصورة التي صورهم بها أعداؤهم ومبعدوهم لكان من غير المعقول أن تتم على ايديهم تلك الفتوح وأن تستجيب لدعوتهم الأمم بالدخول في دين الله افواجا والقاضي أبو بكر بن العربي مؤلف الحواصم من القواصم إمام من أئمة المسلمين ويعتبره فقهاء مذهب الإمام مالك أحد ائمتهم المقتدى بأحكامهم وهو من شيوخ القاضي عياض مؤلف كتاب الشفة في التعريف بحقوق المصطفى ومن شيوخ ابن رجد العالم الفقيه والد ابي الوليد الفيلسوف ومن تلاميته عشرات من هذه الطبقة كما سترى من ترجمته الآتية فيما بعد وكتابه العواصم من القواصم من خيرة كتبه ألفه سنة ست وثلاثين وخمسمائة وهو في دور الندوج الكامل بعد أن امتلأت الأمصار بمؤلفاته وبتلاميذه الذين صاروا في عصرهم آئمة يهتدى بهم وهذا الكتاب في جزئين متوسط الحجم ونبحث الصحابة الذي نقدمه لقرائنا هو مداخل مباحث جزئه الثاني من الصفحة الثامنة والتسعين إلى الصفحة الثالثة والتسعين بعد المئة من طبعة المطبعة الجزائرية الإسلامية في مدينة قسطنسينة بالجزائر سنة سبعين وأربعين وكان قد وقف على تلك الطبعة شيخ علماء الجزائر الأستاذ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله ومنما يؤسف له أن الأصل الذي اعتمد عليه في تلك الطبعة كان مكتوبا بقلم ناسخ غير متمكن فوقعت فيه تحريفات لفظية وإملائية هرسنا على ردها إلى أصلها بل إن النسخة المخطوطة التي طبعت عليها طبعة الجزائر يظهر أن المجلد وضع بعض ورقاتها في غير موضعها فأرجعناها إلى ما دل عليه السياق في القول والترتيب في المسائل وفيما عدا ذلك التزم الأمانة في عرض الكتاب إلى أقصى غاية وعلقت على كل بحث منه بما يزيده وضوحا مقتبسا ذلك من أوثق المراجع وإمهات الكتب الإسلامية المعتمرة مبينا في كل نص ما أخذه بكل أمانة ووضوح. وارجو الله أن يجزل ثواب الإيمان ابن العربي على دفاعه هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا معه أعظم رسالات الله وكانوا أصدق أعوانه على تبليغها في حياته وبعد أن اختاره الله إليه بل كانوا سبب كياننا الاسلامي ولهم ثواب انتمائنا إلى هذه الملة الحنيفية السمحه التي لا عيب لها غير تقصيرنا في التخلق بآدابها في أنفسنا وتعمين سننها في بيوتنا ومجتمعنا وأسواقنا ومحاكمنا ودور حكمنا وعسى أن يكون في قراء هذا الكتاب من يعهد الله على أن يكون خيرا منا عملا وأصحى منا علما وعلى الله قصد السبيل محب الدين الخطيب القاضي أبو بكر ابن العربي مؤلف العواصم من القواصم كانت حياته ممتدة من سنة 68 وستين 400 إلى سنة 43 و 500 نشأته الأولى هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي المعافري ولد في اشبيليه لما كانت كبرى عواصم الأندلس في يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر شعبان سنة ثماني وستين وأربعينه في بيت من أعظم بيوتها بعد بيت ملكها المعتمد بن عباد وكان أبوه عبد الله بن محمد بن العربي من وجوه علماء الدولة وكبار أعيانها كما كان خاله أبو القاسم الحسن ابن ابي حفص الهوزني في مكانة رفيعة من المجتمع الاندلسي ورأى انه زين البيتين كان على طرف المقيد في مشربهما السياسي فوالد ابن العربي من اولياء الدولة المتمتعين بالمكانة والوجاهة عند ولي امرها وخاله من اهل التوثب والتموح وله مشاركة في التآمر على المعتمد لقتله والده ابا حفص الهوزني فكان خال بن العربي على اتصال بيوسف بن تشفين صاحب المغرب يواصل تحريبه على ابن عباد حتى أزال ملكه ونثر سلكه وسبب هلكه كما يقول الشهاب المقري في نفح الطيب وفي الهامش في الجزء الثاني في الصفحات الثالثة عشرة في الطبعة السنة الثانية بعد الثلاثمائة والألف وقد قبض ابن تشفين على المعتمد وسجنه بمدينة أغماد فبقي فيها سجينا إلى أن مات في شوال سنة ثمان وثمانين وأربعين وكان هذا الانقلاب نكبة على بلاد دولته ولا سيما أهل عاصمته وأشد ما كان ذلك على حاشيته وذوي مودته ونعود إلى الأصل يقول المؤلف في هذه البيئة الكريمة العزيزة بالعلم ناشى ابن الغربي ومنها أطل على الدنيا في السنوات الأولى من حياته وعلى هذين الرجلين أبيه وخاله تلقى ثقافته الأولى وأساليب تربيته يساعدهما على ذلك أستاذه الخاص أبو عبد الله السرقسطي وقد أعانت هؤلاء الثلاثة على مهمتهم في تكوين صفات المرؤة فيه مواهب ممتازة من الذكاء وسعة المدارك ودماثة الخلق تحلى بها هذا الناشئ الممتاز بكل ما يهيئ له ندوج رجولته المبكرة حتى قال هو عن نفسه حذقت القرآن وأنا بمتسع سنين ثم ثلاثا لضبط القرآن والعربية والحساب فبلغت ست عشرة سنة وقد قرأت من الأحرف أي من القراءات نحو من عشرة بما يتبعها من إظهار وإبغان ونحو، وتمرنت في الغريب والشعر واللغة رحلته عن أشبيلية ولما بلغ السابعة عشرة من عمره قضى الله بسقوط دولة آل عباد في سنة خمس وثمانين وأربعين فخرج به أبوه من أشبيلية يوم الأحد مستهل ربيع الأول قاصدا شمال إفريقيا فكان أول نزولهم في ثغر من أنشئ منذ سنين قريبة على ساحل بلاد الجزائر وهو ثغر بجاية الذي اكتشف في مكانه محمد بن البعبع من رجال تنين بن عز بن باديس واتفق على إنشائه وتمصيره في سنة سبع وخمسين وأربع مع بن الناس بن عناس ابن عمي تنين المنافس له وجعل هذا المرفأ ملتقى الطرق على البحر الابيض بين الاندلس والمغرب والجزائر وتونس فنزل ابن العربي مع والده واسرته في ثغر بجاية ولبثوا فيه مدة تتلمذ فيها ابن العربي على كبير علماء هذا البلد ابي عبد الله الكلاعي ثم ركبوا البحر مشرقين الى ثغر المهدي، وفيها اخذ فتانا عن عالمها ابن الحسن علي بن محمد بن ثابت الحداد الخولاني المقرأ قال ابن العربي فكنت كنت أحضر عليه كتابه المسمى بالإشارة وشرحها وغيرهما من تأليف وكان ذلك بالمهدية في شهور سنة خمس وفي المهدية أيضا أخذ عن الإمام أبي عبد الله محمد بن علي النازري الثاني من سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة إلى ست وخمسمائة تعرض سفينته للغرق. ولما رحلوا عن المهدية قاصدين السواحل المصرية تجددت لهم النكبة بهياج البحر عليهم فوقعوا من ذلك في حادث استحسنت أن يقف القارئ على وصفه من قلم ابن العربي نفسه عندما ألف تفسيره قانون التأويل قال وقد سبق في علم الله أن يعظم علينا البحر بزوله ويغرقنا في هوله فخرجنا من البحر خروج الميت من القبر وانتهينا بعد خطب طويل إلى بيوت بني كعب بن سليم ونحن من السغب على عطب ومن العري في اقبح زي وقد قذف البحر زقاق زيت مزقت الحجارة منيئتها ودسمت الادهان وضرها وجلدتها تحت زمانا واشتملناها واجتملناها تمجنا الأبصار الأنصار. فعطف أميرهم علينا فأوينا إليه فآوانا وأطعمنا الله على يديه وسقانا وأكرم مثوانا وكسانا بأمره حقيرا ضعيف وفن من العلم ظريف وشرحه أن لما وقفنا على بابه ألفيناه يدير أعواد الشاه فعل السام بالله فدنوت منه في تلك الأطماط وسمح لي بياذقتي اذ كنت من الصغر في حد يسمح فيه للأغمار ووقفت بأزائهم أنظر إلى تصرفهم من ورائهم إذ كان علق بنفسي بعض ذلك من بعض القرابة في خمس بطالتهم مع غلبة الصبوة والجهالة فقلت للبياذقتي الأمير أعلم من صاحبه فلمحوني شزرا وعظمت في عيونهم بعد أن كنت نزرا وتقدم إلى الأمير من نقل إليه الكلام فاستدناني فدنوت منه وسالني هل لي بما هم فيه بصر فقلت لي فيه بعض نظر سيبدو لك ويظهر حرك تلك القطعة ففعل وعرضه صاحبه فأمرته أن يحرك أخرى وما زالت الحركات بينهم تثرى حتى هزمهم الأمير وانقطع التدبير فقالوا ما أنت بصغير وكان في أثناء تلك الحركات قد ترنم ابن عم الأمير منشدا وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي فقال لعن الله أبا الطيب أو يشك الرب فقلت له في الحال ليس كما ظن صاحبك أيها الأمير إنما أراد بالرب هنا الصاحب يقول ألف الهوى ما كان المحب فيه من الوصان وبنوغ الغرض من الآمال على غيب فهو في وقته كله على رجاء لما يؤمنه وتقاتل لما يقطع به كما قال إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضا فأين حلاوات الرسائل والكتب وأخذنا نضيف إلى ذلك من الأغراض في طرفي الإبرام والانتقاد ما حرك منهم إلى جهتي داعي الانتهاد واقبلوا يتعجبون مني ويسألونني كم سني ويكشفونني عني وذكرت لهم حديثي وذكرت لهم نجيثي وأعلمت أن الامير بأن أبي معي فاستبعاه وقمنا الثلاثة إلى مثواه فخلع علينا خلع وأسبل علينا أدمع وجاء كل خوان بأفنان الألوان فانظر إلى هذا العلم الذي هو للجهل أقرب مع تلك الصبابة اليسيرة من الأدب كيف أنقذانا من العطب وهذا الذي يرشدكم إن غفلتم إلى الطلب وسرنا حتى انتهينا إلى ديار مصر وسترى عند كلامنا على مؤلفات ابن العربي أن منها كتابا كبيرا له سماه ترتيب الرحلة للترغيب في الملة ومما يؤسف له أن هذا الكتاب يعتبر الآن مفقودا ولكن الذي اطلعنا عليه من نماذجه المنقولة عنه في تراجمه وغيرها من كتب العلماء يدل على أنه من الذخائر النفيسة التي تصف الكثير من أحوال المجتمع الإسلامي وعمران أوطان في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري وتنوذ بدخائل أعلامه من العلماء والحكام بقدر ما اطلع عليه هذا العالم الرحالة الدقيق النظر الذكي الفطر الحريص على الإلمان بجميع أبواب المعرفة ولو وقع لنا كتاب رحلته لن تفعنا منه كثيرا في تدوين ترجمته سيما في السنوات التسع من الخامسة والثمانين بعد الأربعمائة إلى الثالثة والتسعين بعد الأربعمائة التي قضاها في خارج الأندلس بين حادثة صفحة وقوة دولة آل عباد والوقت الذي شاء الله له أن يعود فيه إلى وطنه مروره بالديار المصرية ومما لا شك فيه أن ابن العربي ووالده لم يطيل اللبث في كرم مضيفهم أمير قبيلة بني كعب بن سليم فتوجه قاصدين ديار مصر التي كان فريقهم عليها أيضا عند انتهاء الرحلة وكان الحكم في مصر عند وصولهما إليها آخر سنة 85 و 400 للمستنصر أبي تنين معد حفيد الحاكم وكان علماء أهل السنة قليل الظهور حتى إن ابن العربي كان يذهب إلى القرافة الصغرى قريبا من قبر الإمام محمد بن إدريس الشافعي ليلقى فيها شيخه مسند مصر القاضي أبا الحسن علي بن الحسن بن حسين بن محمد بن الخلعي الموصلي الأصل المصري المولد الشافعي سنة 45 إلى سنة 292 ولهذا العالم ترجمة في حرف العين من وفيات الأعيان وفي طبقات الشافعية لابن السبكي في الجزء الثالث في الصفحة السادسة والتسعين بعد المئتين وفي شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي في الجزء الثالث في الصفحة الثامنة والتسعين بعد الثلاثمائة وممن لقيهم في مصر وأخذ عنهم أبو الحسن بن شرف ومهدي الوراق وابو الحسن بن داود الفارسي أصوله إلى بيت المقدس وشرق الأردن ووصل ابن العربي رحلته مع أبيه إلى بيت المقدس وكان فيها الإمام أبي بكر محمد بن الوليد الترتوشي الفهري سنة واحد و400 إلى 2500 من كبار علماء المالكية الأندلسيين وهو كابن العربي خرج من الأندلس إلى المشرق فذهب إلى العراق وجاء منها إلى دمشق وبيت المقدس فلقيه فيها ابن العربي واستفاد منه كثيرا قبل مجيء الترتوشي إلى الإسكنبري ويقول ابن العربي فيما نقله عنه صاحب نفح الطيب في الجزء الأول في الصفحة الحادية والأربعين بعد الثلاثناء ذكرت بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر الفهري الترتوشي حديث أبي ثعلبة المرفوع إن من ورائكم اياما للعامل فيها أجر خمسين منكم فقالوا منهم فقال بل منكم أي من الصحابة لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون عليه أعوانا وتفاوبنا كيف يكون أجر من يأتي من الأمة أضعاف أجر الصحابة مع أنهم قد أسسوا الإسلام وعبدوا الدين وأقاموا المنار واقتحموا الأمصار وحموا البيضة ومهدوا النيل وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذنبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسوء نصف فتراجعنا القول وتحصل ما أوضحناه في شرح الصحيح وخلاصته أن الصحابة كانت لهم أعمال كثيرة لا يلحقهم فيها أحد ولا يداميهم فيها بشر وأعمال سواها من فروع الدين يساويهم فيها في الاجر من أخلص إخلاصهم وخلصها من شوائب البدع والرياء بعدهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم هو ابتداء الدين والإسلام وهو أيضا انتهاؤه حتى إذا قام به قائم مع احتواشه بالمخاوف وباع نفسه في الدعاء إليه كان له من الأجر أضعاف ما كان لمن كان متمكنا منه معانا عليه بكثرة الدعاة إلى الله انتهى الوجه الأول